شنطه النهارده بتبقى انفكشن تعريفات مصطلحات بتاع الميكروب شكلهم مهم انا اضمن ده يكون واجي في النقطتين يا حسب الطريقه يعني هو اصلا هيفيدني حرام ان هما ما يتحلوش بصراحه دول باشا في يومه كلام ثاني خالص المره دي هناخد حاجه اسمها ماوس كاني دي هو سكتات تركيز استفيد ساعه نعملها ازاي من اول بقى التشخيص الهيستوري مش عارف ايه الاعراض دي امز لحد نوصل للعلاج بعديها هناخد بقى التشخيص اللي بقى بنعمله التشخيص لماده السمعه تشخص ازاي البروتوج تشخص ازاي الاورجانس ديتيكشن ديتيكشن هتشخصها بي سي وبتشوف في الفارما زي اللي انتوا فاكرين الروسيت كمان التشخيص اللي وراها حاجه كروماتوجرافي كده دوست الترم واقول ده هنا اللي ما ذاكرش ده يفوق اما يجب من اول يا اما اللي تذكر إيب... يعني خلاص احنا دخلينك النوص التاني اللي هو القص عبره في العملي يعني ده الحياة التقودية تاهمة ده كله تاهمة النوص تاني بقصاعد هو بحاجاتنا بلانت بويزن او هدفتك تسمى اسم اللاسيني هنستجق بيها طبعا يعني كل مباد تيه الاكتف برنسبال اللي عبارة عن ايه الاعرابة طعمنا ازاي تشتغل ازاي نوص موصن بتاعه ده جنوز الكريتن كبير كده بس انا حابه احس قديمه في يعني ما حوشش اي حاجه صراحه يعني قولوا لي بقى اسيب لكينيه اطروبه باللاذنه خاطرنا الكميون كنا بنستكفر حاجه كده تاكلوها احنا هنا النهارده اللي هيكسر لا يفكر هو يحاول ما يخشش ده الامتحان خسران لا لا احنا عندنا عين كلمه ثاني صور احنا بس او جريم من العياده من برة. فانت تنة تنة هتفكر الصور ويقول لكم من بقى النظر خلاص بتاع التسكاشر وحلو في الامتحان فيعني ازاي الفير قرم تنة في سلم لو انتم فكريني فالشتر تنة هتفكر يعني عائل السلم الثاني لو انت اولا تقول فير قرم عائل السلم الثاني هي بوئيز نظرات ياما صور ياما بزور ياما لو دات تشفى ياما دات خضرة ده ده بباب يبقى الامتحان ده العينات يعني نادرا او لو حد لاله عينة اركانت اولا ترى لحد الهيليو تلسكوب يعني ما تبقاش مش بالشائعه يعني تمام الغرض من الكلام ده كله ان سواء في العمل او في النظر علشان ما تجيش في الاخر وتلسك مخنزي انت بس فعلا أسأل يعني عايزه اقول لك الضاع بتاعنا الاولاني في التيم بالظبط تمام ااا اشو النهارده بقى توكسيكولوجيكال سيرفيس اول مصطلحات بتتم في علم السموم اول حاجه توكسيكولوجي يعني, يعني ايه علم السموم التوكسيكولوجي يعني علم السموم ممكن بقى بتقوها عشان نخلص الشنطويه على فكره سرحت ايه ده انت متاخره خد اللي بتقول جامده متاخره ده انا اصرح يا جراجي جاي بصراحه والله العظيم ده دو ايه <تصفيق> طب سيكولوجي ده عباره عن العلم بيدرس السلوك صح قلنا من شويه بتبقى في الله بدو في الجنرال ونفس الماده الثانيه بتدرس ايه عامله ازاي الاقيها فين عرف لها ازاي بتعمل ايه جوه الجسم لما تدخل الجسم ايه عرفت نذاكر على الساينس هتكتبه ولا نجري ايوه يعني نجري يعني نجري صباح نجري الساينس خلاص أو... هذا ستاميكال اند كيميكال بروبرتيز ما موجودش طنيا كل شيء لا يوجد حاجة حتى عشرة ثلاثة ثانية خلاص ها ها ماذا قلت الحساب بكنا أوليني فلما هو يخذوا جاءت ايه ايه ايه ايه ايه ايه يبقى ده عباره عن اول حاجه بتدرس ايه الفيزيكال والكميكال بروبرتيز اوف توست سبستانس يعني ماده دي خواصها بتزاي يعني ايه يعني ايه الكلام ده يعني مثلا الزرنيخ بيتفاعل مع ايه هل هو ووتر سوليبل بيدوب في الميه طب ايه اللي بيتفاعل الزن مع السولفنت ايه اللي بيرسبه ايه اللي بيذوبه ايه البي اتش اللي دي بيبقى كويس بيها؟ فيها؟, فيها طب الفيزيكال زي ايه يعني هو ممكن في شكل صلب ليكويد غاز بارتكلز باودرز تمام يبقى الماده substance دي اول حاجه فيزيكال ان رقم 2 غير توكسيكولوجيكال افكتس اون على جسم كائن حي هي بتعمل ايه تدخل الجسم مثلا بيتاثر عليه اورجان مثلا بنحب تروح عنه مثلاً عنه مثلاً مثلاً على اورجان ايه او ظهرى قوي مثلا الديد مثلا والرصاص مثلا ها اكتر حاجه عليها ايه يبقى الموت برين او حتى لو اشتغل لاما في البنزينه كده حاجات تايم تريمورت اكتر عذاب قوي اضطرابات فص كامل انيميا فظيعه يعني بتاثر على الكلى تعمل رينال فيلر يبقى انا عايزه اتتبع مسار الماده على ايه تمام يبقى... في ا استني 3 qualitative and quantitative estimation انا عايز اول اعرف هي ايه يعني الماده الكيميائيه الموجوده في العينه بتاعتي هي ايه ومثلًا لو موجود فيها مثلا افصط الطين موجود بنسبه كام مايكرو جرام في مثلًا. يبقى تقدير كمي في الطعام العلف in biological and non biological material يعني بيولوجيكال يعني محلل افصين في ليفر تيشو بيولوجيكال يعني ده منشأ حي لما احلل نسبه الرصاص في الدم صح ده يعتبر بيولوجيكال لكن لما احلل مثلا الامونيا في مزرعه دواجن في الهواء بتاع المزرعه ده ايه نون بيولوجيكال بص انا بقى عايزه اشوف ال... هل الجو بتاع مزرعه هيل في الفراخ ولا في عامل لهم مشاكل بريشن عامل بيستريس عليهم قد في الهواء عامل ازاي عايزه اشوف الميه اللي دخل المزرعه دي فيها نتس عاليه ولا نتس قليل ومتراتل في الميه نم بايلوجيكال صح وهكذا عايزه اقيس البوتانول في الهواء في سطح نفس الهواء فيه مشاكل قد ايه عايزه اقيس مثلا في التربه لو انا بقى عندي حاجة حاجة بتعمل جريز مثلا عايز احلل التربه بتاعته كل نم وإلا وحلت الحاجة في حياتها مش حية مش منشأ حي ايه؟ ننبغي تمام؟ بعد نعرف قيمتها ومخضرها عبدأ أعمل بقى ايه؟ هل تعرفتها وعرفتها قيمتها عبدأ أعمل ايه بقى؟ علاج لها Development of Treatment Procedures ازاي؟ عمل لها أبروتش بقى تعال معها ازاي؟ والاستفاة عمد في المتحان يحب السكل اللي جاء في المتحان لقي مدخلومك يقول سحبتين اثنين كان هذا يعني في عندي حاجة ما تبنبت تريت من قومت بكثة بكثة السببات لو انتم حتي في عندي علاج مخصص يعني يعني علاج مخصص مثلا الزريف ما تبذلي وحاجة ما البال لو انك تفرين فاكد هذا كنت أغامل كانت الفارما يعني الانتلوت بتاعه المادة تقصت ساعته ايه المادة تتكلفش معاه ايه المادة توقف الافخم بتاعه يقف يعمل لفريتنسان حتى يحرف بسهك يجد تتحفظ لو قادت البال بس مش عالقة تابت يأتي بسيرفة لبورع قد ايه يوجد تسوه لو قد مش تدعم يعني تعادل بورع مرة ثانية وحكذا تحفظ كذين هو اللي هو البورع اللي الـ الـ الـ شكل بتاعها كل الشكر يعني الحاجه اللي بنمشي عليها استراتيجي مثلا علاج حاجه زي كده يعني ده بالنسبه كده ما ينصحش تسوق امتحان لان يعني تعالج حاجه على المرض عامه طب في السيتيك ايه اللي انت اعددتها الحاجه الثانيه علاج جنرال مثلا عندي الدرنيش مثل يعمل ديهايدريشن عندي مثلا الليد بيعمل تريمورز او بيعمل شنوزا باليوم ده اللي ده حاجات بدائيه الايه الانتي كنضال ده او حاجات كده تنفع هو يبقى في عندي علاج احصين حاجات سيتك الموجب وحاجه اسمها انتيدوت يعني وعلاج ايه جنرال يعالج الاعراض الموجوده خلاص طيب يعني ايه توكسيكال توكسيدانت او بيساوي كلمه بويدن. يعني ايه بويزن ممكن تكون مفتحه مش كده طيب هي اي ماده في اللي حوالينا ماده سامه؟ لا ليه؟ لا ازاي يعني زي كده يعني باثر زي ما تنزل ما تبقاش سامه؟ باثر مش سامه؟ ايوه لو انا خدتها باوفر دوز او بكميه مش مظبوطه سامه صح؟ الحديد هو جسمنا ده الجسم ما يمتصش الحديد انا خدت حديد زياده قوي إذا أخذت بقية أن تستيسك فعلا لكن لماذا؟ لأن العنصر المهمة هي تنفشك الإنزامات والإجابة والدورة تنفشك الإنزامات والجسمة والتكوندري والحاجات التي تدعبت أن أخذت بسنين زيادة على شفات تسامن، صح؟ بعض المنقية أخذت بالتغذية جدا جداً وموجر الجلد والشعر والحاجات تسامن لأن أخذت الجرعة في زيادة وإذا أخذت بسيسك أخذت بالتغذية فبتالي الماده السامه دي عباره عن ايه او اول بقولوا اي ماده بشوفها بعرض لها تحط في الاطرى للجسم سواء اتنفسها اكلها اشربها تبشر في الجلد وتمام اي حاجه بس تكون ايه بكميه كافيه هتعمل ايه تكسفها ده مش بس على الحاجات اللي حاجات النفع الحاجات الكويسه حتى الحاجات برده المضره في معنى انت جيتوا مثلا النهارده شميت CO2 الاول صح CO2 CO. انا عوادم الموضوع عن السيارات والسي او كمان معاك صح انت انت تصميمت السي او حاطط لك اعراض نص حاسه اعراض السي او طوله تفصلش صح لان الكميه اللي تعرض لها ما كانتش كميه كافيه ده ايه مشاكل تمام يبقى لازم تعبر عن ايه ان فورمات ان سابستانس ان يونفورم ان ان فورم اي ليكويد غاز اي سفره سيبقي مثلا الزرنيخ هتحطوا كده تلج ان شاء الله بودره كده بيضه زي الارزينيك لو ممكن تبقى ليكويد زي الميركوري اللي هو الذائبه تمام ممكن تكون غاز زي CO CO2 لان سبستنس ان اي 4 ممكن تاك باي اني روت بتاخد باي طريقه واشكال باي اني روت ممكن يبقى اورال اديشن درمال انجكشن برضه عادي مش أهم بقى حاجة في التعريف <تصفيق> <تصفيق> الحته اللي جايه دي وعايزه احطها خط كده ويز سابسيشن في كوانتيتي او ويز سفشن كوانتي يعني كميه كل الكلام ده بقى خلاص يا اي في اي شكل تاخد باي طريقه دي كميه مناسبه مي كوز الهيلث الهيلث يعني افلال المرضي او اللي احنا سميته او ديس ايه يعني ايه؟ يعني توكسسي عملت اعراض الشخص تتسامن بالحاجة ديه في اما الاعراض كانت يعني من الحلس يعني كمية العالية قوي قوي قوي ده نوع ايه؟ ماذا؟ تمام؟ ده التوكسيكانت او البويلون اما ايه هو التوكسين؟ هم؟ ويتبق ايه عن احنا بنامنا شوية؟ اللي هو بيشيلهم في السي او بتطلع حاجه كده توكسيك او بويزينغ ما هو كلمه توكسين الماده السامه ده ايه دي حاجه ايوه يا برافو عليك تقصيم بس كلمه بايو هي دي بايو يعني ده عباره عن التوكسينز اللي جاي من بايولوجيكال اوريجين من مصدر حي زي ايه زي الميكوتوكسين اللي جاي من الفنجر زي الميكوتوكسين او زي البكتيريا توكسين اللي قلنا شويه البكتيريا توكسين تمام يعني البلند توكسن اللي جاي من النباتات بتاخدها بتاخدها في الشراب كتير متوخاخه السير البلند توكسن المايه بتوكسين يبقى توكسين ده عن ايه الحاجه اللي بتوصل للحاجه من بيولوجيكال اوريجين جايه من بيولوجيكال طيب كلمه توكسيك يعني ايه توكسيك استفس <تصليق> معناها اوفر معناه ان انا عايز اقول ورا العنوان ده التأثير السم بتعلق ده برو عن ايه طب؟ بده بوصف الـEffect بده برو عن الترم وش تسكريب the effect اين؟ الترم وش تسكريب the effect of poison on living organisms بيوصف تأثير المادة تسمى عن الكان الحي تسكريب the effect of poison on living organisms تريد كلمة toxicosis يعني ايه او intoxication يعني ايه زيلوطة <تصفيق> intoxication <تصفيق> اظن يعني في اي حاجه في الخطوه دي كده استنى من اللوز مش عارفه ايه قلت يبقى المشكله هخرس دي الماده السامه دي صح بس كده ده عباره عن ديجيز ستيت الديجيج ستيت بوتش ريزلت فروم اكسبوجر في سيركن توكسيك فور يبقى ده عن ديجيز ستيت دي تستعمل الحاجات اللي هي اصلا ما ينفعش جسمه محتاجه يعني مثلا تستعمل اللي تستعمل ال او حاجات كده مش ضروري حاجات دي كلها جسم مش محتاج تمام دي بقى عندي حاجه اسمها تكسست تو فرق عن الباقي اهيت تكريسي. تستعمل لما يكون متى الفرمة دي حاجة مفيدة للجسم مثل الفراتية من ايه؟ مثل السلينيوم مثل السالفر مثل الآير المتحاجة دي كلها لكن تحت الظروف معاية بقت مادة توكسك لأنها قصة في مش توكسك تمام؟ كده توكسك دي عن ايه؟ The amount of toxic substance The amount of toxic substance Which under the specific condition of use under the specific condition of use Co toxic effect which under the specific condition of use cause toxic effect to A vitamin A iron selenium, بقول انا اقول اقول ليد انتوبيكيشن او يعني ايه كلمه هازارد او ريليشن كلمه خطر ريسك ده لو تعرضت لها بأسلوب معين مش كده؟ أصبحت البيضيك؟ صح؟ صح ولا ايه؟ اللي مثل حاجة اسمها الفينول ايه هو الفينول؟ الحاجة اسمها الفينول يعني ايه؟ ايه هو الفينول؟ الفينيك شاطر شاطر ده عن ايه اصلا؟ بسارجنت عبسينفكت لما انت قلت مصاهر يعني استعمال لغرض النظافة يعني لكن لو شرب دهات عبسطح دهات عبسطح يبقى ايه هو الهدل التقرر؟ يتعور عن البروبابلتي اجتمالية البروبابلتي البروبابلتي زاد البروبابلتي زاد البروبابلتي هارم هارم يعني ضرر اندر ستيت كونديشن اوف يوز يعني لو استعملت مثلا بطريقه غير غير المصرح يبقى اصبحت هنا ايه خطر يبقى ريغوليتريد كيميكال سبستانس ميكوز harm under the condition of use وصلنا على اللي هو الايه الفينول الفينول لو تاخد طريقه ثانيه لو تاخد or اصبح خطر قدرت يا شباب اسمها تريدو موني ده برنامج دراب دوت بيستعمل علاج الابليبتي اللي هو الايه الصرع يعني ده ال سي جي نبت دراب بيستعمل العلاج ده بالسرعه في المانيا واخدوا ان هم الاستعداد تستعمل الدواء دوت لو هم بيستعملوا ساخره الحمل يعمل ثاتوجينيك بيعمل ثاتوجينيك وده الاول انت بقى اللي انا عامل اعرف يعني ايه تكسيديز هو ده ادرس علم الاجنه وشوفتوا الحاجات في المحاضره يبقى ده عباره عن جراثيم جوه في الثمن طبيعي ان هو الثمن كويس جدا لعلاج وكل حاجه لكن لو استصب في اثناء الحمل هو دي كونديشن معين هي في استعمال ده اصبح ايه اصبح خطر مين اللي يقول ان ده هازارد ده مين ما يقولش الكلام ده اللي يقول ده حاجه اثنين بس دبليو او والتاو المنظمه العالميه والاتغيه العالميه نظريتين يبقى اورجنايزد باي فاو اند دبليو اتش او هما اللي في حاجه اسمها دوز في عندي اسمها دوز ايه الفرق <تصفيق> <تصفيق> دوز او دوزتش ايه الفرق واخدتوها دغريت الفره والله مم. اللي يتكلم كان مش تعالي. I think it 5 ميلي لكل كيلو من وزن الإنسان أو وزن الحوال تمام؟ الدوضة عش نعمل مع التأثير مثلا عندي حرر عالية عايزة خففة عشين أخذو الحرر جنزل خذ بسع نظار 3 ثياب 3 ثياب تمام؟ فانا 5 ثياب دو قد إيه؟ 15 ميلي جرام جرعة كلية دي دي بقى دوز ودوزها الجوة الخامسة دي إيه لقى أنا فيهم دوز دو في الخامسة دوز دوس ادوس ادوس دي خلاص خمسه دي دوس الكرات كل خدتها اصناف العيال كلها انتي ما ادوس وخدت قناه والله وبالتالي الدوز عبارة عن total amount of drug or toxicants or toxicants or toxicants or toxicants or toxicants يعني حوانتك كلها قد قد قدمت نصيبك القد بإيه total amount of drug or toxicants or toxicants لكن قد تبصت عبارة عن إيه the amount of drug or toxicants deer unit of animal weight يعني قد ايه او التسمم بتاعه وحصل قد قد ايه من الدوره او الماده الثامنه ده في عندي حاجه اسمها الفورمز اوف توكستي فورمز اوف توكستي اشكال تثمن خلاص فورمز يعني اشكال تثمن في عندي اربعه فورمز من توكستي فور فور في العاده بتاخد في النظر بقى في المسترش ان في الترم يعني هتاخده حبتين ممكن يبقى في مثلا احياس او أكيوت. لكن هتاخدوا اربع اربع فورمز دي مش دي مش شائعه او نادره قوي يعني عشان تاخدوا لما عرفتوا بقى اكيد او كرون كده بتاخدوا النظر ده كان في عندنا اربع فورم اه فورم, فورم. ويفرق يعني كلها في درجه الجنيه اللي حصل فيها التوصي فيه المشاكل دي. أكتبت أن حصل فترة حصل أعراض أو حصل وفاة في الجهة حتى يرى أنت قول دعا في السيطة في, في يوم ساعة اشتراجات يعني إذا حصل أعراض او نفوق في يوم بقى 10 ساعة 200 تمام؟ إذا حصل من يوم إلى يبقى صبقى كيوم من شهر الثلاثة سابق كروني أكثر من ثلاثة كروني نبتلطي الأكيوت أول حاجة عبارة عن إفتكس أوف سينجل أو مالتبل دوزز إفتكس أوف سينجل أو مالتبل دوزز وزين 24 أور أول يوم اللي هي عبارة عن 24 ساعة يعني تأثير اللي حصل في خلال يوم أول 24 ساعة أشهر مثال ده على فتوكس دي يعني اللي هو المادة السلمة لتبقى بوض في الأول لما تظهر عبتاتها الشرعية هو C.O. تستغل بنهم شوية C.O. هو القلب مونه حد يارفوا ينتظ من ايه؟ عالم السيارات ماشي ده ليحصل عايزين بنقفل في المنازل بقى الشخص اللي هون شوووهت ازاي؟ او الحرمات التفتح عميان ينتظ من ايه؟ اي نار بيت يا سلام يعني في مطبخ دقاء وقفين سيؤو فهتلخص انها عايشون اي نار لما يقفل احتراف غير كامل الوقود انكم بريدكم باشاً ليه الوقود لانتو عن السيؤو طبعاً بحسبة كبيرة اذا كان بيستمج في, في المنازل معين والهيتم سيستم استعمل الوقود وما حصلش احتراف كامل من الحاجة دي والمكان مقفوض لازل يكون مكان مقفوض هده يحصل ايه انتغل السيؤو السي او طبعا هو باورصل اسفكس انتجاز دي حاجة تبدوها في نظر ان شاء الله غاز سم جدا جدا بيعمل اه اعراض دي في خلال ثواني يعني عدودة مثلا كان كمية فزيرة وبيسموه سي الانتجالر اللي هو الفاطل الصامت يعني لان اللي بيبوت فيه ما بيبقاش قادر ان هو يبتغيص بان بيعمل ايه؟ سيزير مصر لكتشن يعني السرخاء اللي بيموت هو مسرخ خالص خالص في اي حاجه لازم كنا كنا مقفوله طبعا احنا مش بنشمك في الشارع في هنا الديوشن فكروا جاي من اول في الهوا بنشم ريحه واحد بنشم حاجات يعني كناح بس كان مقفول وبيحصل كربشن غاز كتير كتير وانا بتنفس مفيش مكان للهويه فبتصير يحصل ايه ال CO بتسخي او ال بيحصل بيحصل انت لك ممكن جاست دي انسبيريشن لو لو الغاز بدا يبقى في, الغاز. في الغرفه كتير والشخص ده بس واحد بس اخذها تانى على الخلان inspiration تمام؟ نفس ببضل الصورت اللي غازت فيها الهتشتري ايه اللي تتعلم خربرة في لعدام في الدول الثانية في الدول الثانية محطيش حاجة في ماشانة في اللي قولتها ذروب هتا خدوه ببضل ده ان شاء الله الهتشتري في في ايه في في في فيه ام النباتات ياما الهتشتري ايه النباتات اه نفس الكلام بدي وصح الحالي في تلك الغازة الشخص يخلص فيه بقى خمس دقايق يكون ايه كل حاجه خلصت الحمد لله تمام في دسات يا ميس دكتور عباره عن امثله واضحه قوي قوي اللي اتقالت اللي هي اتسموا ااا رقم 6 الطبقه اللي بيبقى من واحد لغايه كام بقى السيب او ستك او سينجل من يوم دي لثلاث شهور والساب كرونيك توكسيتي من شهر لثلاث شهور في شهر 3 شهور اخر حاجه بسيء شهور في الكرونيك توكسيسيتي اللي بيحصل من بعد اشهر وفي ما فوق بقى ممكن يتعرض للسموم ثاني اثنين وكذا يعني طب اتقل من يوم لشهر طب كرونيك في شهر 3 اخر بقى حاجه كرونيك ثلاث شهور او اكثر او مور يعني زي ايه بقى زي اللي بيحصل في حاله سيجر سموكرز ومادون بيترز سيجر سموكرز ممكن تستعرضوا بيه او اللنج كانسر صح لنج كانسر اور كرونيك برونكاايتيس في حالات اللي هم بيترز سيجر سموكرز او بلوناري فيبروز التليف الرئوي في حاله الايه الناس اللي بيبقى فول ماينرز اللي هم قناجر الفحم برضه اكتر قوي ليه البلموناري فيبروز تمام مثال الرينا الفيليار كورونيك رينا الفيليار بحالات الليد توكسيس بقصد جميل جدا على الكيلة ناخده كلف النظر بسا نطلق شوق التقيل منيما ليتال دول منيما ليتال دول سيفش من دفع المتحان بجي تعتقد قلت تعتقد مهم جدا يعني منيما ليتال مينيمال اي فالوز اقل جرعه موميتا مشطرين اقل جرعه ايه من في بس نص كوانتي اوف بايزن بس مول ست كوانتي اوف فوتش افتر ابزوربشن مي فوز دي او ويل لي تو دي اي حاجه يعني اقل جرعه ما من الجسم تدخل الجسم وتتصص وكل حاجه بتبقى تعمل ايه وساءه ونقص مثلا لو هي مثلا 20 في اي مدى ثانيه تامه مللي 20 بسمول سوانتي أوفوزل وش أخصر عبضوربشن جيد توجد ايه المشكلة اقل برعة مميتة تمام؟ يعني مثلا لو هي في اي مزة تمام معانا مثلا نفرد البد مثلا, مثلاً عشرين اقل برعة تعمل ايه؟ والسعيد ممكن تكون إذا كان هناك ما تعمل شيء كبير بالتوكسي طيب في عندي حاجة أتعرف اسمه highest non-toxic دول دي في الاختصار كده الخراب هنا في التكشن ده أهم الكلام نفسي انتحان السؤال دي في الاختصار highest non-toxic دول يعني يقول العربية أعلى غير ثمة بس كده اعلى جرعه غير كامله ده لارج دوز او ذا هاي دوز ده لارج دوز او هاي دوز ويتس داز نوت ريزولت يعني تعرض ليها ما بيعملش اي اعراض تسمم سواء اعراض او نفوس ما مش اي حاجه خالص اقل جرعه غير كامله ده لارج دوز which does not result in any subclinical alteration يعني مثلا لو هي مثلا زمان كانت ال 10 وما تعملش اي اعراض تفهموا صح 11 هتكون تحت اللي مش تم اللي وراها هو دي فوقها تم طيب دي انت بيريد لسه انت بيريد ده يسموها يعني هي عباره عن ايه؟ الفترة الموجوده من ظهور الاعراض <تصفيق> <ده ده> <تصفيق> <تصفيق> ايوه ده تايم بيريد ولت تبدا من او تتراوح من labs administration of cytotoxic substances till adherence عرض ظهور اول عرض فتره اختبار from طيب حاجة اسمها C D L الحميل يصنع دانس كلام كده تعريبه باكده C D L و تنفيدها دول سلو تقطق دول سلو يعني ايه؟ هاقل لجرعة بتعمل انت هستعمل اه بس لقى شرط لقى يعني ايه؟ نختار مثلا الجرعه دي مثلا ماده 15 قال له جرعه كده هم هم في ما لوست عن اللوست دوز ويتش كوز توكسيك توكس في تشنجز اقل جرعه تعمل تسمم كونديشنز ذات دي ديصل مش هيعمل يعني فوق يعني كل الاكتر منها بيعملوا كل الاكتر منها بيعملوا غير ما يعني بيعملوا ايه يعني بيعملوا شوك ايه بتبقى شوك تعمل تعمل يعني ما يموتش قصدي بس يعني يفضل سيب الاول ده بيتشخص ده فلوت لها الضبل بتاعها مش هينظف تم... ده... بس هي بس هي ده كده تصايمه السنه برشه بايت كده كده بقى تاخدها هو قرص دايجو توكسيك دوز هاي في دي اتش توكسيك دوز اللي فيها تسمم لما تجد فيها الضعف يزقى ثيثا صفتك هاي اللي عباره عن جوز بقص شكري جوز صفتك بس ويس أوف إيت إز ثيثا ماشي؟ طيب ايه هي اللذيذة اللذيذة الجوز الضرعة المميزة ايه ايه؟ الضرعة المميزة كامل لو انا عندي مجموعه حيوانات عملنا مثلا تجربه بتاعتي على مثلا 20 فار ولا نفرض صعبت جرعات لحد ما وصلنا لوحدات ان هو هيك يموتوا لو مثلا عندي فار واحد بنسميها ايه جرعه ال بي واحد طب وال50 نقص المجموعه يعني 50 لو مطلبهم 120 يبقى دي عباره عن ايه عباره عن الدول. دول تشيكو ست ان اني انيمال during the period of observation اثناء طفل المواحظة على استعمال وفاة في اي انيمل او دي الوردانيزم يعني في الشهر غيره وطائر اي حاجة during the period of طبعا نتصف حصر الحاجة اللي ماتت لو واحد بقى وقت واحد خمسين مين بقى ده ايه اللي دي سيبسي لها يعني حاجة الوحدة تمنى ميها البيل أو الميت في الامتحان بديلت اختصار م لدي هو المادة اختصار ده مش, مش يختار طاعة المادة من الخزام شوية ميليمال ليسا الجود تتعرف خزامنا شوية الميليمال ليسا الجود من اختصار الامل البيلت اختصار دهو ميديان او مين ليسا لدول اللي هو ريفيرل مين اللي جيته يا عن تبكيز ليقة النص اللي بيوش نص الحاجات اللي كمان تعطيها يبقى ده عباره عن دولة أوف بويدن هو تشكيل 50% من تفتد أنيمال ماشي؟ دولة أوف بويدن هو تشكيل 50% من تفتد أنيمال تمام؟ في عندي حاجه اسمها الليتال كونسنتريشن ال مثلا هدي ال مثلا اطروبين جرعه جرعه طول يا في عينه بشربها دي له ايه في المصل انترا مصل جرعه في حاجه يتستخدم كده زي ما هي فبحط الحاجه دي في حامل لو مثلا مقول مثلا في العليقه لا بيتسمى اضع حاجه تركيز بنروح احط مثلا مبقاش حاجه تاخد جرعه بقى التركيز هو الايه يبقى ايه عن ايه او ليه كونسنترشن لما عن كونسنترشن كونسنترشن اوف دوك سابستانس في الفيد في الميه او في الاكل في الفيد اور في في البيرد والميه للفيش يبقى تركيز الكمباوند زود فيه الفيد او الووتر في حالات الفش او البرد موت شكوز طبعا ديه صح؟ ضبر عنه ازاي ميلي جرام لكل كيلو جرام عاليقة او مثلا ميلي جرام لكل ايه ميلي مية ونفس الكلام بقى في عندي برضه كل سليسل أبرا عن إيه اللي تفتيش الجرعة الجرعة، في الجرعة اللي تسبب مصنفين للضبط كبير الجرعة اللي تعمل نص عدل السمك أو عدل السجور اللي يقولين عنك في إيه؟ في التغير وقتها من الجرام في التين لو ده على وملي لو مية صح صح. ملي لو مية في عندي حاجة اسمها دي دي ايه؟ انا عايز اتعارك لي بتكلم بس عشان يطلع بره مش اكثر تكلمه دي يعني دي؟ 50% برعة اللي فعالة او ديك برعة العلاجية يعني ايه بقى حد ديار في ادراع الرافالية تده عن ايه؟ مش صاحي نايمين قوي انتوا قاعدين في السوق كلنا نتكلم ليه مش الصراخ اللي نايم يعني خطت اتكلمت يعني النهارده اقول لكم سيشن الدكتور احمد خلاص اتكلم عن او الدوز زودت برديوس قصدي ديزايرد افكت ان اني انيمال ديورينج بيردオブزرفيشن انا عايز مثلا اشوف انا اهوت قلت عندي مثلا في عندي تشنجات هدي مثلا انتيكونفالزانت هيديني هي بقدر الحاجات دي تهدى امتى يبقى الجرعه هنحطها كام عشان تهدئها على الحالات دي على جرعه كام دي الاي وفي عندي برضو نفس الكلام يعني الجرة عملت تأثير ده في نصف على البيبوليشن بتاعي نفس الكلام تمام؟ كلام سهل الله وفي عندي حاجة اسمها PR. ايه تي اي هم؟ ترابيه في انجلس ترابيه في يعني إيه صورت إيه نفسي بردو؟ اللي هي من كذا لكذا دول اللي هو الـ 50 لا معرفة الـ 50 مارجل يساوي كما عرفتين بقى دي خانون لا معرفة بقى الـ 50 بقى يتاوي الـ L-D-50 على الـ E-D-50 بقى الـ CI ايه؟ بيستاوي الـ L-D-50 على الـ E-D-50 وده بيبقى معيار الـ D-50 أفراج مدى يعني هو الدواء قامل مش قامل كمام؟ طب ايه تمام الرقم ده كل مكان يعني عالي ولا قليل بيبقى كويس ولا وحش كل كل ما ده مكان كبير كل مكان كويس كل مكان افضل بالظبط كده لو خدنا مثلا مثل لو قلنا مثلا تعالى مدرسه رقم 1 فيها ال دي 50 مثلا 50 والايدي تيستي 5 الثانيه بين أنه أحسن فيه مومنا عشر عشر و عشر و عشرة و بيبقى كانتني أنا مثلا أني الدواء بتاعي خمسة و في الدواء معرفة الدواء مثلا بتتعود في جرعة و الحاجة و وصلت مثلا مثل تصله عشر و يكتون حاجة عشرين و شخصوا الحاجة و كنا وصلت اللي تموت مش كده فقفية عندي مدى أمان كبير شوية إذا كانت تانية فهي حرقة عشر و عشرة و وضيتم على قتين بصفت فيه بيبقى ده ده فعلا دايس لكن ده مش كويس اذا الرقم ده كل ما بيزيد بيبقى معناها ان دي كده شغاله طيب يبقى قالوا ايه بقى ما هنا عشان اقول ان في ستي ان انا ابقى أوصل لحد ال دي في ستي كبيره أو دي يعني, يعني عشان اقول المحطه بتاعي او الصواب يوصل لحد نص البوبوليشن يموت لا ما ينفعش لو انا حاجه من السي اي اسمها اس اس قوي في ماشي تساوي ايه بتساوي ال دي 1 على اي دي 99 فانا احنا واحد بس وتدي تاثير كويس 99 بوبليشن وعندي حاجه كويسه جدا صح الدكتور ام تي في في شيء اسمه ستاندرد ويساوي E-B1-E-D99 والذي يتعبون عن مور كونزيربتف اسميات من الـ الـ الـ مور كونزيربتف اسميات يعني حاجة تراصة الأكثر أو يعني وقعية أكثر من الـ الـ الـ في عندي حاجة اسمها كورونيستي فاكتور كورونيستي فاكتور يسميها يعني حاجة بسيس حاجة عمد البعيد مش فده كورونيستي فاكتور خصورة في قصور السمنه ماده على المدى الايه على مدى على فتره طويله يعني عن ايه عباره عن ال دي 60 خلال 24 ساعه مقسومه على ال 60 خلال 90 يوم دي عندكم في الكتاب عندك مثال كده هتشوفوه ما تروحوش بس الارقام بتاعته يعني مديه 2 حاجه اسمها الوفرين ايه هو الوفرين نعم الوفر الوفرين ده عباره لو أخذنا بالإلتفجة بطاعة كثيرة 24 ساعة وثانية فيه 90 ساعة هلاكي هو 40 ساعة هيصلع الرقم ده وده هيصلع الرقم ده اللي بتكلم بره والذي عشان ويون يعني وده 21 وده 21 وده هيصلع 21 لما <تصفيق> <تصفيق> جاءت التفكتور ده للمادتين دول مادة اسمها وارفارين وطبعا دي روتينتسايد بتاخدوه في التفصيل مع استر مدود بإذن الله في شطة روتينتسايد هي مادة وزن القوارض بتعمل نتفوق إزاي إنه بتوقف في البيتوائبينيشن ميكانيزم عن طريقة التعارض مع فيتامين كي بيحسب طبعا من بس بيحسب الميديا وهو كده هي الجرح هو قوارض من العادلة تتخربج فهيحصل الوافع على قد ايه؟ خطرة طويلة ومش كده؟ إذا استمدت ده ده خطرة طويلة بيعمل دفت فهو مثلا ولقاتهم يريد دفت تبعشل ساعة الرقم ده خلت كعين يوم يعني ساعة الشجور ده دفتل ساعة واحد رقم كبير معناها المادة ده على المادة البعيد لكن ما تنازل كفاية مثلا الهودة فرين الشاي وكل قهوة المنبهات دي كلها بتعمل حاجة؟ نح قال لك إن المادة ده هو رقم ده 100 يوم 150 إذا عدت أثر كام واحد رقم واحد يوم فين الرهنج بتاعه 21 مفيش مقابل فبالتالي ده سيعمل عمال بعيد بيكون محبش منه أضرار ضايل وارد مريض تمام؟ كورنيستي فاكتور ده عبارة عملكيشن ده الكورنيستي فاكتور ده عبارة عملكيشن ده الكورنيستي وكل ما الرقم ده بيزيد يعني الهي كورنيستي فاكتور عم ويساوي ايه على ايه طبعا اتمنى مهم جدا الدي تفتل في 24 ساعة يجي تفتل يوم الحاجات تيجي في الامتحان تشير اخر تعريف حاجة اسمها N O -E مهم جدا وزا قلت الامتحان يجي الحاجات تتسؤال بالاختفار T I S S, -S no observe the stick level. No observe the stick level. Hmm? <تصفيق> يعني بالعربي كده وصلنا كلامنا كله بالعربي. <تصفيق> <تصفيق> مفيش تاثير واضح للليفل <تصفيق> اللي <تصفيق> اتويتش ذير از نو اني ديتكتابل ريسبونس دو سريشن سريشن سريشن هتاخد فارما مش بقول لكم تشربوا ايه تويتش ذير از نو اني ديتكتابل ريسبونس يعني الجرعه اللي عندها مش فيها اي تاثير هل أقلم المهم عن ذلك؟ ها ها طبعا ها Use to 6 على أخذ المهم يعني اجتماع في أن أبدأ أعمل القياسات الثانية Use to Use 6 حاجة اسمها إتسبوجر المهم يعني التعرض بطايا عمل إزاي إتسبوجر المهم إعمل حاجة اسمها ADI و برضو تشير دهتر قوي وهذا هده نفس الكلام اللي عها الـ CLB الـ A-D-I-D عبارة عن اكتبتها بول ديلي انتال اكتبتها ديلي انتال ودي ريشولد لمت بادل ريشولد لمت بادل افترض حاجات الـ limit الـ C-L-B افترض حاجات الـ limit الـ C-L-B افترض حاجات الـ L-B بيساوي الابنين دول بيتاوي بالن نجاوز في على بتكون برعة بير دي يعني احسب برعة دي قول بساق في اليوم يعني ايه الكلام ده كله لو انا مثلا عايز اقول للشخص ده بشتغل في مصنع رصاص دي مادة ايه؟ مدفترية صح؟ عايز اشوفه الشخص ده لو تعرض او العمال ده بتاعرض لقد ايه في اليوم بيقاش عنده مشكلة في الحياة تبقى هنا استعمل حاجة اسمها C-L-V تي اللي بتاعتك بيساوي كامل؟ نستخدم مثلا نقف 1 ميلي جرام ويجب أن تكون بير جاي إذا معنا نعمار ده وتعاملين تأرضي يومياً للجرعة 1 ميلي جرام رصاص نبقى شميش ويجبها كيف جرعة B-T-L-B أو A-D-I يبقى من N-L على B-E سهلة؟ من N-L عبارة عن N-O ومعناها الجرعة لن يوجد أي رسالة خالص لو أنتها على مية بيجيني حكيتم مهمين جداً A-D-I أو B-L-B بسمهم x يعني الحاجات اللي ما سوف بتعرض بتساوي الرقم ده إيه هو إلي على مية وبتكون الجرعة دي يومية بتسدي الانديكيشن عن الدفت بتاع بتعرض الحاجة معانا خلال مهنة أو وظيفة أو غيره كل يوم بيشوفها دي فتبقى حاجة خطيرة أو مشتطيرة تمام؟ ونسبق باب الضويل الموضة الحوزاني ونقضوين اه تشترى بسهل مش كده؟ حوزاني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>